بسم الله الرحمن ذكر محمة ربك عبد من ذكري Oi, multimassio- yeah, Jazumi mm and clean Ah! <laughs> Yeah, yeah. Voi, one, one, one. What? What? franklin zi